وصيرا هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه في الله عنوان هذه هذه الفلقه من الدروس انك لا تهدي من احببت ان هذه الايه لها وقع عظيم في نفوسنا جميعا لا سيما من اطلع على شيئا من تقي هذه الايه ومن اطلع على سبب نزولها فان ان لنزولها شانا عظيما سيكون الحديث ايها الاخوه في هذه الليله باذن الله عز وجل في سلسله عشره نقاط النقطه الاولى لماذا الحديث عن الهدايه الثانيه انواع الهدايه الثالثه اسباب الهدايه الرابعه وقفه مع الايه انك لا تهدي من اضل الخامسه دروس وفوائد من قصته وفاتحه ابي طالب السادسه اعراض يخطئ فيها كثير من الناس السابعه هل الهادي من اسماء الله عز وجل الثامنه الهدايه بين الله والناس التاسعه شبهه وجوابها العاشره نعمه الهدايه الحاديه عشر اهميه الحرص على هدايه الناس الأخيرة ما هي مهمتنا أيها الأحبة في الله الحديث عن الهداية ينبع من أمور كثيرة منها أهمية الهداية في الدنيا حيث أيها الأخوة الهداية هي طمأنينة القلب وسعادة القلب أما في الآخرة فلا فسل عن حال المهتدين إن الله عز وجل أعد لهم حسناً نزلا عظيما عنده في جنات ونهر في مقعد صف عند مليك مقتدر من الأسباب التي تدعو إلى الحديث عن الهداية أيضا نحن أيها الإخوة كل يوم نصلي ونقرأ سورة الفاتحة سبعة عشرة مرة بس في الهريضة فقط في الهريضة فما بالك بالنواف وفي كل مرة نقول اهدنا السراط المستقيم فهل يحسن بينها ايها الاخوه ان نسال الله عز وجل عن امر نجهل كثيرا من احواله ايضا ايها الاخوه اول طلب في القران من جهه المخلوقين للخالق اول فعل طلب هو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ايضا من اجل ايها الاخوه ان نستحضر المعاني المطلوبه في الهدايه ونحن نكرر قولنا اهدنا الصراط المستقيم ذلك مثل هذا الموضوع اننا ايها الاخوه بلا استثناء لا يوجد منا احد الا وله ان قريب او زوج او زميل عمل يحتاج الى هدايه سواء كانت تلك الهدايه هدايه هدايه كامله بمعنى انه ليس من اهل الصلاح وليس من اهل الصلاح مثل كثير من الناس الذين تظاهروا بالاسلام ونطقوا بالشهادتين وصار يربط بيننا وبينهم انساب وقرابه لكن في الحقيقه ليس لهم من الاسلام الا نسب فقط وهذه حقيقه مرره مهما حاولنا ان نغيب رؤوسنا عنها انها ماثله في مجتمعات كثير من المسلمين ويجب يا اخوه ان ننطلق في دعوتنا وفي كلامنا مع الناس ننطلق بوضوح وبصراحه لا داعي ايها الاخوه ان نزفي مجتمعاتنا ولا دعى ان تزكي انفسنا الله جل وعلا قال لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن استقى ولا شك ايها الاخوه ان من التزكيه التي لا يحبها الله ان يزكي احد من المسلمين مجتمعا او يزكي اسره او يزكي ايضا نفسه هذه الامور ايها الاخوه لا بد من التنبيه عليها حتى ننطلق بوضوح في سلك معالم الهدايه التي نسعى اولا لها من اجل انفسنا ان نهدي قلوبنا وان نصلح اعمالنا الامر الثاني ان ننطلق دعاتا الى الحق دعاتا الى الهدى يخرج الناس من ظلمات الى النور فاقول ايها الاخوه كلنا ذاك المحتاج الى البحث عن اسباب الهدايه وان طرقها وكيف يدعو الناس الى هذه الهدايه ان الذي ايضا لم يفتد الهدايه فقدا كاملا ربما فقد ايضا اشياء ثثيره من الهدايه هذا الامر وهو طلب الهدايه يجذب ان يشغل بال كثير من الحريصين على الاسلام وعلى امن الاسلام وعلى امر المسلمين فاقول ايها الاخوه في الله اننا جميعا نشترك في مساله وهي حاجتنا الى الهدايه حتى الجزئيه فما من منا احد الا وعنده ذنب ذنوبنا تختلف مننا من ذنبه في قلبه ومننا من ذنبه في عمله ومننا من يكون ذنبه ظاهرا ومننا من يستتر بذنبه والله عز وجل يطلع على السرائر اذا ايها الاخوه في الله الهدايه هو البحث عنها وتلمس اسبابها علاج لطرائف كثيره من المجتمعات وانبه ايضا خاصه على النساء النساء وفقهن الله في هذا المجتمع لكنهن يشتهر كثيرا مما يلاقينه من أزواجهن أو من آبائهن أو إخوانهن في البيوت من مضايقات وربما منع بعض الرجال بعض النسوة من الخير والبحث عن الهداية فأقول إن هذا الموضوع يعالج أمراض حتى سواء كان في العلاقات الزوجية أو في مسألة تقتير الزوج في أداء حقوق زوجتها أو العدل إلى مواضيع أخرى أيضا كل ما بحاجة إليها النقطة الثانية أيها الأخوة هي أنواع الهداية ولسوا بطارق هذا الموضوع وهو أنواع الهداية من أجل العلم فقط لكن فهم أنواع الهداية يزيل كثيرا من الإشكالات التي ترج عند كثير من المسلمين الشبه في الهداية كثيرة ألسنا نسمع من يقول إن الهداية هي يد الله لا تقلب مني الصلاة ألسنا نسمع من يقول إن الله لم يشأ لي الهداية فبعد وهذه هي الشبهات التي ذكرونها هذه الاشياء يا اخوه لا بد من فهمها وعلاجها قبل ذلك ان يطلع المسلم على انواع الهدايه كيف لا وقد وردت جميع انواع الهدايه في كتاب الله عز وجل ولكن لو سئل اكثر المسلمين عن انواع الهدايه ربما يجهلوها لماذا لانهم لم يعطوا القران حقه اعطوا الصحف والمجلات والمسلسلات ذل الالقاتله الالقات المهمه التي ربما ساغ الذهن أحسن ما يكون امتتاحا وتقضلا يصرفون تلك الأوقات إلى مشاهدة المنكر ومشاهدة الحرام ومع الأسف كثير منهم من المصنين ومن غواب المساجد لا نملك لهم إلا أن ندعوهم إلى الله ندعوهم إلى الهدى ندعوهم إلى الحق وندعو أيضا لهم في ظهر الغيب أن نفلح الله قلوبنا وقلوبهم أقول أيها الأخوة في أنواع الهداية أنواع الهداية في القرآن كلما وجدت يا أخي المسلم كلمه هدى او يهدي الى اخره فعلا ان هذه الهدايا لا تخرج عن انواع اربعه النوع الاول وقد ذكر هذه الانواع الامام ابن القيم رحمه الله وذكرها الثلاثين لشيء من التفصيل النوع الاول هدايه الله العامه للمخلوقات اسماها الامام ابن القيم رحمه الله هدايه كل نفس الى مصالح معاشها وما يقيمها وهذه الهدايه هي اخوه والله لو قرانا فيها قام كما كتب وسطر الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب المستفال عليه والله ان الانسان يتعذب ويزداد يزداد ايمانه بالله تبارك وتعالى الا ورد في القران من جهه هذه الهدايه قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وكذلك قوله تعالى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى لان الله عز وجل يعطي المخلوقات ويسلطها ولولا انه يهديها لمعرفه العيش وتحصيل ما تحتاجه لما استطاعت هذه المخلوقات وعلى راسها بنو ادم يقول الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال اي اعطى كل شيء صلاحه ثم هداه الى ما يصلحه وهذه الهدايه ايها الاخوه تشمل التسخير والتعليم بكر الإمام بن القيم رحمه الله عجائب والله عجائب يا أبوه وقد اخترت منها بعض النماذب فقط في هداية الله لمقلوقاته ومن ذلك أيها الإخوة هداية الله للمولود عند خروجه من بطن أمنا من الذي علمه كيف يلتق مستدي ويمس بذنه الحليف حتى يسبع من الذي علمه من الذي قال له اذهب وانتك بستدي بيدك ثم اشرب هو الله سبارك وتعالى هداية ان من دهن هذا الصغير لا يفقه ولا يميز من الذي علمه من الذي ارشده انه سبحانه وتعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ومن العجائب ايضا ايها الاخوه هدايه الله لمخلوق عجيب هو النحل ذكر الامام الزهري رحمه الله اشياء عجيبا عن النحل منها انها لا تقع على جيفه ولا على حيوان ولا على طعام وذكر رحمه الله ان النحل لا يشد الظلم لا يشد الظلم وانتم تعرفون ان النحل له مملكه فيها ملك وفيها افراس قال الامام ابن القيم رحمه الله ومن اجاد امرها يعني النحل انها تقتل الملوك الظلمه المفسده ولا تزيل رقاعتها وهذا من اجائب الله عز وجل من الذي علم النحل فوالله تبارك وتعالى قال الله تعالى واوشه ربك الى النحل ان اتصبي من الجبال بني وسنع من الشجر وهم يعرشون ثم النمله ايها الاخوه فهي من اهبل الحيوانات وهدايتها من اعجب الاشياء جاء في مسند الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خرج سليمان ابن داوود عليه السلام يستسقي يطلب المطر فراى نمله مستلقيه على ظهرها رافعه قوائمها الى السماء وهي تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقيها ورزقك فاما انظروا ايها الاخوه الى يعني ايمان هذه النمله بقدر الله عز وجل وتسليمها لله فان ان تسقينا وترزقنا واما ان تهلكنا فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم والحديث له طرق وهو حديث صحيح ومن الامور العجيبه ايها الاخوه حقا في هدايه الله عز وجل للنمل ان النمل يكره كثيرا الكذب والمشاغبين اهل الكذب والكذابين وما اثرهم في هذا الزمان فقد حكى الامام ابن قتيب رحمه الله تعالى ان ان احدهم حدثه ان نمله خرجت من بيتها فصادفت حبه جراجه يعني نص دراجه ميل فحاولت هذه النمله ان تحمل هذا الثقل فلم تستطع لم تستطع فذهبت وجاءت معها باعوام يحمله معها قال الراوي فرفعته ذلك من الارض لما جاءت النمله معها وطوئت ذاك فطافت في مكانه فلم تسجد فانصرفوا وتركوها قال فوضعته مره اخرى فعادت تحاول حمله فلم تقدر فذهبت النمله وجاءت به مره اخرى فرفعته يقول ايضا لما جاءت فطافت فلم تسجده فانصرفوا قال فعلت ذلك مرارا فلما كانت المره الاخيره استداروا من حلقه ووضعوها في النملة التي جاءت لمناداتهم وضعوها في وسط الحنطة وقطعوها عبر عظمها لانهم اعتقدوا انها تكذب عليهم يقول الامام ابن القيم رحمه الله قال شيخ ابن تيميه وقد حكيث له هذه الحكايه ابن ابن القيم حكاها لشيخه فقال هذه النمله فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبه الكذاب اما الحمام فقد قال انه الشافعي رحمه الله وصدق ان اعقل الطير الحمام وتعرفون ان الحمام الزاجل يحمل رساله من داره الى اخرى وهذا لا ما لا يخطر عليه حتى بنو اذن هذا النوع ايها الاخ من الهدايه كيف يستفيد منه الانسان في زياده ايمانه بل اقول كيف يستفيد منه المسلم في دعوه الكفار والملاحه الى الله تبارك وتعالى اسمع ما قاله الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد يقول ومن تامل بعض هدايته يعني الله سبحانه وتعالى المس المسبوسه في العالم شهد له بانه الله يقول ومن تامل بعض هدايته ولعلها المسبوسه في العالم شهد له بانه الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم قال شهد له بانه الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم وانتقل من معرفه هذه الهدايه الى اثبات النبوه كيف مثله النبوه لهذه الهدايه يقول من قيم ثبت بايسر نظر واول وهله واحسن طريق وافضلها وابعدها من كل شبهه فان من لم يهن الهادي الحيوانات سدى ولم يتركها معطله بل هداها الى هذه الهدايه التي تعدذ عقول العقلاء عنها كيف يليق به ان يترك النوع الانساني الذي هو خلاصه الذي هو خلاصه الوجود الذي كرمه وفضله على كثير ممن خلق فيتركه هملا وسدى معطله لا يهديه يقول ابن القيم هذا لا يمكن وبالتالي ممكن ان نثبت النبوه لمنكريها من خلال ايضا هذه الهدايه لله عز وجل الهداية الثانية وقد وردت القرآن أيضا هي هداية الإرشاد والبيان والدلالة للمكلفين وهذه الهداية أثبتها الله عز وجل أولا لنفسه وأثبتها للأنبياء والمرسلين وأثبتها أيضا لأتباع الأنبياء والمرسلين هذه الهداية نسبها الله عز وجل إلى نفسه قال تعالى وأما تمود في هديناهم يعني أرتدناهم إلى الحق وبينا لهم طريقة قال وأما تمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى وقال تعالى وما كان الله ليغل قوما بعد إذ هداهم حتى يغين لهم ما يستقون وهذه الهداية أيها الإخوة تخص المكلفين لأنها بها تخصر الحجة على بني آدم ومنه قوله تعالى إنا هديناه السبيل إنا شاكر وإنا شفور ومنه قوله تعالى أيضا إنا علينا للهدى يعني للبيان والتوضيع إلى آخرين وقوله تعالى أيضا هديناه النجزيز معنى الهدايه لله عز وجل يعني انه يبين ويوضح للمكلفين طريق النجاة وطريق الهلاك وهذه الهدايه ايضا تنسب للانبياء والمرسلين وايضا كما في قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس انما انا رحمه مهدا هذا الحديث قرئ على وجهين انما انا رحمه مهدا وقرا ايضا انما انا رحمه مهدا بكسر الميم ويقول الشيخ الالباني حفظه الله عن الراوي الكسر انها ادود في الاعتبار لانه من الهدايه قال الشيخ حفظه الله لانه بعث صلى الله عليه وسلم هاديا كما قال عبد الوجه وانك لتهدي الى صراط مستقيم وذكر الشيخ شاهدا يؤيد فهمنا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفسي بيده لا اقتلنهم ولا اصلب ولا اصلبنهم ولا اهجنهم وهم كارهون اني رحمه بعثني الله عز وجل والحديث مخرج في السلسله الصحيحه للمجلد الاول هذه الهدايه هدايه الارشاد والدلاله مثبتها أيضا لأتباع الرسل كما قال تعالى ومن من خلقنا أمه يهدون بالحق وبه يعدلون وقال تعالى وقال الذي آمن يا قوم السبعون أهدف سبيل الرشاد والأحاديث هذا كثيرا في قوله صلى الله عليه وسلم بالصحيح من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى آخر الحديث وهو بالصحيح النوع الثالث من أنواع الهداية هو هدايه التوفيق وهذا الذي يشكل على فهمين هدايه التوفيق والالهام وخلق المشيئه المستلزمه للفعل وهذه المرتبه من مراتب الهدايه انشرها القدريه القدريه هم الذين يقولون ان العبد يخلق فعل نفسه قالوا حتى لا ننسب الظلم الى الله ما اضحى قولهم فر من شيء تضافوا في شيء اشد منه صروا من مساله مسكه الشر الى الله فوقعوا في طامه كبرى وهي انه يقع في ملك الله ما لا يريده الله وتعالى الله عن ذلك ومعنى كلامهم ايضا ان مشيئه المخلوق غلبت مشيئه الخالق لان الله يحب الايمان ويحب الصلاح فمعناها ان مشيئه المخلوق غلبت مشيئه الخالق تعالى الله عن ذلك وهذا من خطئ عقولهم وبعدهم عن نصوص الكتاب وحسنا هذه الهدايه يا اخوه هدايه التوفيق والالهام تستلزم امرين كما يقول ابن القيم رحمه الله الامر الاول تستلزم فعل الرصد وهو الهدى وتستلزم ثانيا فعل الابد وهو الاهتداء فليس فقط هو هدى من الله عز وجل بمن بدا والا كان الانسان لا قلب له ولا عقل كما انه ايضا يعني ممكن ان ينزل عليه القدر بان يسقط عليه من الجدار وهو لا يدري ايضا تسفيه الهدايه فمثل سقوط الجدار هذا لا يمكن كما ان الانسان يسعى لتحصيل رضاه ايضا هو يسعى لتحصيل الهدايه وهذا الكلام مهم جدا لابن القيم لمن اراد ان يزيل اللبس عن في هذه المساله يقول ان الهدايه من النوع الثالث تستلزم امرين اولا ويد الله عز وجل ثاني الاقتداء المخلوق بهدايه الله معناه ان في فعل من المخلوق وهو قبول الهدايه نفاس القدر ذكرنا ايها الاخوه ان انحرفوا هذه الهدايه وقد ذكروا عجلا فلما قيل لهم ما معنى قوله تعالى من يهدي الله فلا مضل له ما معناه قالوا يعني اذا الله عز وجل قال عن احد انه انه مهتدي معناه ان سماه موتدي قلنا الهدايه هي بيد المخلوق فقط ولا دخل لله عز وجل وبعضهم قال علمهم لا انه يعرفونها او يعرفون بها عند الملائكه الى غير ذلك من الاقوال السخيفه التي حكاها عنهم بعض اهل العلم ما معنى الهدايه التوفيقيه ما معنى معناها؟, معناها ايها الاخوه ان العبد اذا عرف الطريقين يبادر لا بد من وجود فعل من قبل المخلوق نفسه فاني ادم لا بد يقدم يبادر الى الخير ويبذل الاسباب فيوفقه الله تبارك وتعالى لذلك اي يسهل له الامور التكليفيه ويحدد له الطاعات ويكرمه له المعاصي ولذا قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا اذا هدايه السبل نتيجه للمجاهده التي هي فعلا من العباده وهذا النداء كما ذكرنا خاصه بالله لا يجوز نسبتها لغير الله عز وجل وهي التي سميها بعضهم الهدايه المنفيه يعني المنفيه عن المخلوقين والتي قبلها يسمونها المثبته وهذه وردت في قوله تعالى انما تهدي من احبذ ومن قوله تعالى ليس عليه هداهم ومن قوله تعالى قل ان الله يهدي من يشاء الله يهدي لمن يشاء الى اخره وقد جمعت آية الشورى بين الهدايتين المثبتة والمنفية في قوله تعالى وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت سدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذه هداية التوفيق والإلهام ثم قال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صيوات المستقيم فأثبت الهداية التي هي هداية الإرشاد والدلالة وهذه هداية هداية التوفيق سمناها شيخ <سيحة> الإسلام ابن سيمية رحمه الله أو ذكر أن بعضهم يسميها هداية الإلهام والإركاب حتى لا يشكل على من يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله هنا هنا حقيقة قصة لطيفة يرد بها على الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل الهداية ليست بيده ذكرها بعض أهل العلم وهي قصة حفرت بين أبي إسحاق قليل سرايني وبين القاضي عبد الجبار وهو من ائمه ورؤوس المعتزله يقول الضارب دخل القاضي عبد الجبار الهمذاني وكلمه الهمذاني او الهمذاني ان كانت منقوطه تحرك وان كانت غير منقوطه تسكن فيقال الهمذاني والهمذان يقول دخل القاضي عبد الجبار الهمذاني على الصحابي ابن عباس احد الاماره وعنده ابو اثاث الاثرايني وابو اثاث ثاني يسمى بالاستاذ وهو ايضا يعني خدم مذهب الاشاعره في مجالات الفقه لكنه على كل حال خير من المعتزله ومن من نصر الله عز وجل به السنه في بعض المجالات خاصه ببيان الرد على المعتزله يقول وجد عنده ابو اثاث الاثرايني فلما راى قاضي عط الجداط المعتزلي راى ابو اثاث اراد ان يتحرش به اراد ان يثير مساله ينصر بها مذهب المعتزله لان المعتزله ينفون القدر يعني يقولون الله عز وجل ما يقدر الاشياء بل تقع بفعل المخلوقين فقط فلما راى عبد الحق قال سبحان من تنجى عن التحشا ماذا يريد يريد ان الله عز وجل يتنزه عن عن هذه الاشياء الفواحش التي تقع بين الخلق هو لم يشاءها سبحانه وتعالى ولم يقلصها فقال الاستاذ سبحان من لا يقف في ملكه الا ما يشاء رد عليه فقال صادع بن جربان اي شاء ربنا ان يعظا ان سبت عليه المسكين الامر ما فرق بين المشئه الكونيه والمشئه الشرعيه المشئه الكونيه التي هي المشئه المعروفه ان الله عز وجل ياذن بها وليس شرط ان هي تحد اما المشئه الشرعيه هي المختبه فهنا قال اي شاء ربنا ان يعظا الله ما يشد المعصيه كما قال تعالى والله يريد ان يصيب عليكم يعني يشد ولذلك لا بد ان نستفيق بين الارادتين الكونيه والشرعيه الاراده الكونيه هي المسيئه والاراده الشرعيه هي المحبه قال ايشاء ربنا ان يعطى قال الاستاذ وهل يعطى ربنا قهرا وان تعطيه بالقوه انظر الى الحجه كيف ان العلماء رحمهم الله كان عندهم حجه وبيان ثم قال القاضي لن افهم قال ارى ايتها فيها الاثام ارى ايتها ان منع عن الله الهدى ما جعل من المستدين من ما قل بعض العوام ما جعل من مستدين ارى ايتها ان منعني الهدى وقضى علي بالردى فاحسن الي ان اسا يعني كان سيفهم بهذا الجواب فماذا قال الاستاذ قال ان منعك شيئا هو لك فقد اساء وان منعك شيئا هو له فهو يخص برحمته من يشاء فضبط القاضي عبد الجبار ولم يقطع الاجابه وفي هذا رد واضح على هذه الطائفه المنحرفه النوع الرابع ايها الاخوه من انواع الهدايه المذكوره في القران هي الهدايه في الاخره وعرفها السالين رحمها الله فقال هي الهدايه الى الجنه او النار اذا ثيق اهلها اليها نسال الله العافيه من النار وذلك يوم القيامه هذه الهدايه يقول الاخوه هي غايه الهدايه في الدنيا قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهن ربهم بايمانها على اخذ السفرين يعني ينجيهم في الاخره بسبب ايمانه وقال جل وعلا وهدوا الى صراط الحميد وقال جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فليظل اعمالهم سيهديهم ويصلح حالهم لاحظ الايه بعد القسم قال والذين قتلوا في سبيل الله فليظل اعمالهم سيهديهم كيف الانسان يهدى في الدنيا بعد الموت لا الهدايه في الاخره قال تعالى يهديهن يعني الى الجنه ويصبح داما ان بالنسبه لاهل النار فقد قال جل وعلا احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فسهوهم الى صراط الجحيم هذه الهدايه تكون ايها الاخوه في الاخره النقطه الثالثه اسباب الهدايه قبل ان اذكر الاسباب انتبه الى الاشياء بالصفا اولا ذكر الاسباب وبيانها حتى نعلم جميعا ان هذه الاسباب حجه على كل احد يقول اذا امر بالخير ان الله ليس ساه هدايه عباد سنقول له هل فلكت اسباب الهدايه وهي مذكوره في النصوص الشرعيه ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليابس ومن النقاط ايضا ان هذه الاسباب ايها الاخوه كلها مقدور عليها فلا حجه لاحد في تركها الا من عجز احد منها لعذر شرعي فاسباب الهدايه كلها مقدور عليها ما في حد يقول انا ما استطيع انت استطعت انا ما استطيع لا الله عز وجل اقدر المخلوقين على هذه الاسباب ومن النقاط ايضا ان هذه الاسباب كما انها اسباب للهدايه فهي جزء من الهدايه لانها عباده في نفس الوقت هذه الاسباب هي تتصف كالهدايه وهي في نفس الوقت نتيجه واثر من اثار الهداه على سبيل المثال ادعى ادعى ان اثر الهدايه هو في نفس الوقت تصبب به الهدايه من الله عز وجل ولنبه ايضا ايها الاخوه اننا جميعا بلا استثناء محتاجون الى هذه الاسباب فهي لمن فقد الهدايه جالبه هذه الاسباب جالبه لمن فقد الهدايه ومثبته لمن اهتدى وكلنا ايها الاخوه نحتاج الى الثبات على دين الله تبارك وتعالى وكان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ايضا ان اخو هذه الاسباب يحتاجها فاقد الهدايه الكامله يعني المنحرف العاصي المتمرد على شرع الله ويحتاجها ايضا العاصي لله صاحب الذنب الخاص وكلنا باك في صاحب الزنب الخاص ما في أحد ما يسلم أبدا أيها الأخوة كلنا عندنا ذنوب لكن الله عز وجل يستر يستر كبيرا من الذنوب ولو كان أحدنا يعرف ذنوب الآخر ربما ما أطاق الجلوس معا يحتاجها أيها الأخوة المغتاب يحتاجها المحبب في صراح الفجر يحتاجها من يطلق بصره في النساء يحتاجها من تعلق قلبه بالكرة والرياضة والمتابعة الشديدة الملهية عن طاعة الله يحتاجها سيء الخلق مع اهله ومع الناس يحتاجها المفرط في بعض المعاملات المحرمه في البيع والشراء يحتاجها المقصر في الامر بالمعروف انه ان عن المنتسب اكثر المقصرين يحتاجها المقصر في الدعوه اي شيء بذلته اي مسلم من اجل الدعوه الى الله هل تظن هذا ليس تقصيرا والله انهم نوع من التقصير يحتاجها ايضا المفرط في وقته يحتاجها المفرط في طلب العلم يحتاجها ايها الاخوه الامه الاسلاميه كلها التي صار من نسيج تخلفها المقعد الذي تبوءه اس في هذه الازمنه المتاخره وهو مقعد لا يليق والله بها كنتم خير امه اصطبت للناس صرنا للاسف الشديد من اسوا الامم وارداها واهونها على الله ظنا اننا مقيمين كل ذلك ايها الاخوه والله بسبب التقصير فنون فرديه وجماعيه لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى النتيجه لن يخلو كل واحد منا ان يكون احد اولئك الاشخاص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم وهم كريم بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليهم صلوات وسلام ما من عبد ما من عبد مؤمن الا لاحظوا يا اخوه ما من عبد يعني شمول الاستغراق ما من اد مؤمن الا وله ذنب يعساده الفينه بعد الفينه يعساده الفينه بعد الفينه بعض الناس إذا جاءت المسهامات المحرمه الربويه ضعفتنا يسلم الراجل دي الصلاح لكن اذا شم ريحه المال ضعفت الناس بعض الناس ايه صلاح اذا شاف امراه متجردة جاء غضب ما استطيع اتحمل بعض الناس ايضا في فيما يتعلق انا سبيل المثال صلاه صلاه الفجر قد يذهب في الصلاه حديثا لكن صلاه الفجر لا يتذكر النوم والتلذذ بالفراش الداتا والناس يقول قدم محبوباتني على محبوبات الله هذه القضيه هي الاخص يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيقول ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعاده السينه بعد السينه او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا والله بعد الناس بعض الذنوب فعلا ما يخلصون منها الا ان شاء الله قال عليه الصلاه والسلام الا ان المؤمن في اخر حديث ان المؤمن خلق مقتنا ثوابا نسيا اذا ذكر ذكر والحديث صححه الشيخ الالباني فاذري اخوه اهم من الاسباب التي يمكن لنا ان نحصلها جميعا من اجل الهدايه ولاحظوا ايها الاخوه لا يشك اولائي ان يطرى على احد ان هذا الكلام خاص بالفساق واصحاب المعاصي الجميع يحتاج هذه الهدايا فهمنا الى 500 حتى لا يذهب العقل بعيدا نبدا نطبق على فنان وزيد عمر لا نريد التطبيق اولا على انفسنا السبب الاول ايها الاخوه عندنا العلم بالله واسماؤه وصفاته علم التصوف وعلم العقيده علم ما يجب لله سبحانه وتعالى من احكام الشرع العلوم الشرعيه الاحكام السيره ثناء الرصيل عليه الصلاة والسلام كلها والله يا اخوه مما يزداد به الايمان يقول الرجل الحمد لله رحمها الله فاصل العلم اصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقربه والانس به والشوق اليه ثم يسلوه العلم باحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول او عمل او حال او اعتقاد فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع وكلنا والله اخوان نحتاج الى قلب خاشع والنس القانعه والدعاء المسموع انتهى كلامه رحمه الله والان ايها الاخوه الذي هو سر الهدايه هو العلم المعمول به فافى العلم بالعمل فان اجابه والا افتحل والالم بعلمه لن يعملن معذب من قبل عباد الوثن العلم بدون عمل طريقه اليهود ولا يعملون مثل الله العزيز وهم المغضوب عليهم يقول الإمام مجاهد السابعي رحمه الله الفقيه من يخاف الله وإن قم لعلمه والجاهد من عقى الله وإن كثر علمه وقد ذكر هذا الكثير رحمه الله عنه وذكر ذو القيم رحمه الله في النجال أن النجالس العلماء تدعوك إلى ست أو تدعوك من ست إلى ست قال ابن القيم تدعوك من الشك إلى اليقين كثير من الناس عندهم شكوك سرى في الدين في بعض الأحكام ما إلاجها قال ابن القيم من الشك إلى اليقين ثانية من الغطلة إلى الذكر الإنسان إذا دخل مجرس علم لازم يدفر الله أقل ما فيها أن تسمع يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول صلى الله على محمد هذا أقل شيء أو تنالك دعوة يدعوها يقدم الدرس أو المحاضر ثالثا من الغفله الى الذكر رابعا من الرغبه في الدنيا الى الرغبه في الاخره خامسا من الكبر الى التواضع تعرف قدر نفسك اذا سمعت العلم فعرفت ان كثيرا من الناس اعلم منك لان الانسان احيانا يغتر يظن انه فعلا يعني عنده معلومات وعقليته كما يتم نظيفه الى اخره فاذا وجد غيره ادرك مقداره الحقيقي سادسا ينتقل مجلس مجالس العلماء تنقله من سوق القويه الى النصيحه النصيحه الخلوص الوضوح هذا امر لا يحكم الا بالعلم يقول ابن تيميه رحمه الله عن علم الله والايمان به ان معرفه هذا اصل الدين واساس الهدايه وافضل واوجب ما اكتسبته القلوب وحصلت من النفوس وادركته العقول قال الله تعالى فعلا انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قالنا النبي رحمه الله موجها على هذه الايه باب العلم قبل العمل سبب التميه هو الخمن الصوار الهدايه الايمان بالله وهو كما قال تعالى باختصار من يؤمن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه على احد ايضا اثبت قرين ان الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمان بعضهم فسرها في الدنيا فالايمان يسبب لك زياده الهدى ويؤكد هذا ما قاله تعالى في سوره ايضا محمد والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه السبب الثالث هو لقاه الصام بالله وذلك بالتوكل الخالص على الله فعلم ايها العبد انه لا خلاص لك من المعصيه الا بين الفداء الى الله اكثر الناس يسالون انا واقع في معنى سالتها مرارا وذقت منها ثم رجعت اليها ما فكر المسكين انه لا عاصمه من امر الله الا هو وكل احد تسر منه الا الله تسر منه اليه سبحانه وتعالى ولذلك قال تسروا الى الله لذلك ايها الاخوه من الخطا ان يبحث الانسان عن النجا من المعرفه وهو لم يطلب اولا من الذي بيده ملكوت السماوات والارض اصدق يا اخي من الله اعتصم بالله فتجد فعلا ان الله عز وجل مخلصك من هذه المعطيات قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم السبب الرابع الدعاء ومنها ايها الاخوه سكره الفاتحه كل يوم سبع عشره مره وتقول فيها اهدنا الصراط المستقيم ومن الفوائد ايها الاخوه ان طلب الهدايه من الله كما ذكرنا اول الدعاء في القران يتمثل الى هذا هذا يدل على اهميه كما انه ايضا اول امر في القران هو الدعوه الى التوحيد والى العباده فحذل انه هي قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم واول نهي في ايضا القران هو النهي عن الشرك في قوله تعالى لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وهذه الاوليه تستفيدوا ايها الاخوه الاهميه البالغه والعظمى لهذه الامور السبب الخامس هي الاخوة الاتباع للشرع والانقياد دون تردد الانقياد دون تردد فنذكر هذا ان شاء الله في قصه وفات ابي طالب قال تعالى <تصفيق> الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يتبعون ليس فقط يفهمون ويسمعون ويسمعون ويحضرون لا فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واناك هم اول الالباب السبب السادس هي الاخوة من اسباب الهدايه التوبه وتكرارها مع الندم والاستغفار قال الله تعالى ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من يشاء نرجو يا صاحب فان الله عز وجل يتقبل توبتها ومن ثم يهديها الى سبيل الرشاد الثقل السابع المجاهده وهذا واضح في قوله تعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جاء عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوزاع والحديث عند أحمد بن ناجة قد طحح على الأنذان لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد وهذا الشاهد المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب وقد جاء من حديث اخر صححه الالباني قال عليه الصلاه والسلام ان افضل الجهاد ان يجاهد الرجل نفسه وهواه وهو الصايح الجامح ايضا من الاسباب وهو الثاني البحث بجد عن صحه طيبه ومنتنع طيب وقد خصص خاتم ل99 نفس هذا واضح جدا في هذه القضيه خصص خاتم 90 نفسا واضحة جدا في الاستجلال بمثل هذه القضية وقال الله تعالى آية عظيمة يا أخوة نغفل عنها قال تعالى قل في سرة الأنعم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرج على أعقابنا بعد إذ هدان الله فالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلمة لرب العالمين فقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله هل ينظر أحدكم من يخاله من الأسباب أيضا وهو الثور التاسع الابتعاج عن مجالس السوء واللغو والفساد والغيبة والكلام الذي لا يزيد القلب به إلا بؤدا عن الله قال تعالى وإذا رأيت الذين يخفضون في آياتنا فأعرض عنهم لأنهم مرض حتى لو كنت متنكنا من الإيمان قد يمرضون قلبك وأنت لا تدري فقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليس لي استخدتم مع الرسول السبيل يا ويلة ليس لي لم أستخد سلام سليل لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني انظروا إلى أثر الصحبة نسى الله العافية وهذا واضح أيضا في قصة أبي طالب كما سيأتي وأخيرا تأملوا جميعا أيها الأفضل في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدس يا عبادي كلكم ظالم إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فنطلب أيها الأخوة الهداية من الله عز وجل وهو الذي بيده كل شيء النقطة الرابعة وقتاً مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحذر وفنطير الحديثة يا الإخوة عن الدروس المحتسدة من خصص وخاص أدقاء الله وهي دروس كثيرة قبل هذا نقص مع الآية أولاً الهداية المذكورة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحذر لو سألت الإخوة من أي نوع الهداية الأربع مراجعة السريعة لماذا تفعل التوفيق والإلهام <تصفيق> إنك لا تهدي من أحذر يعني يا محمد الهداية التي بيد الله لا يمكن أن تتأثى لك أن فهي بيد الله هذا طبعا نزل في أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمله أبي طالب أيضا نوضح قوله تعالى من أحذر هل يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام يحج أبا طالب محبة قلبية وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن محبة الكفار لا تجوز ولو كانوا أقرض الناس قال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر جواد برون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم صبرا عن إيه؟ عن العمل فناقشنا عن هذا فكر العلماء رحمهم الله ببعض الاجازات منها قالوا معنى قوله تعالى انك لا تهدي من احبب يعني من احببته محبه طبيعيه كمحبه الابن لاديه والاب والام للولد وكمحبه الطعام فهذه المحبه الطبيعيه لا يلام الانسان عليها وقيل ان ذلك قبل النهي عن محبه المشركين وهذا يعني فيه نظر هذا فيه نظر لانه يعني ما عندنا دليل على تاخر وقيل ايضا وهو ايضا يعني جواب جيد قيل ان هذا كان يعني خاص بقصه ابي طالب وان النبي عليه الصلاه والسلام كان يظن يعني في ابي طالب ان الله عز وجل سيتوب عليه ولذلك يعني قال ساستغفر لك ما لان فعلى كل حال اما ان يقال ان الاجابه الاولى والثانيه هو احسن الاجابات على الاطلاق ما ذكره بعضهم قالوا يقدر فعلا محذوفا وهو انك لا تهدي من احببت هدايته يعني انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحب ابا طالب بل احببت هدايته انك لا تهدي من احببت يعني من احببت هدايته وهذا الجواب يصير او تصير الايه هنا استعمل فيها مطلقا القصص كان يا الاخوه باختصار وقد رواها البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن ابي المسيب بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب للوفاه قصه هي يا اخوه فيها عبر عظيم جدا يقول لما حضرت ابا طالب للوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن اميه وابو جهل راسان من راس من رؤوس القفر في ذلك الوقت فقال له يا عمي قل لا اله الا الله كلمه تشاهد لك بها عند الله وكلمه احاج جاءت بعض الروايات قال اشهد لك بها عند الله فليس المقصود هنا من المحاده ان المزادله عن ابي طالب بل الشهاده له بانه نطق بما لا اله الا الله وهذا منا يعني استفاد منه في تاسيس روايه روايه الاسرار لان بعضهم قال فيه ان نجعه السساني شاك عن المشاركين قال صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لها ان الله كريمه احاج لك بها عند الله فقال يعني عبد الله بن ابييه وابوه فقال له اترغب عن من نفع عبد المطلق فاعاد النبي صلى الله عليه وسلم اعاد عليه ما ذكر فأعاد أيضا هما نفس الكلام فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المصالف ومن عزائب هذا الحديث كما ذكر الحافر بن حجر في الفتح وغيره قال إن الراوي عجز أن ينطق أن ينطق بقولة أبي طالب لأن أبي طالب ما قال هو قال أنا على ملة عبد المصالف لكن من شناعتها الراوي قال هو على ملة عبد المصالف حتى لا ينطق بهذه العبارة الشنيعة قال قال فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحذب ولكن الله يهدي من يشعب عبر من قصة أبي طالب و بعض الفواعد الادره والفائده الاولى من خطبه ابي طالب ان الايمان ايها الاخوه لا يكفي مؤتيه مجرد التصديق بل لا بد فيه من الانقياد والعمل نقصد الايمان الشرعي الذي يحبه الله وقد طلبه منا قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين لاصق ان تولوا معناها اذا انصوا ليس بمؤمنين لدين ربهم جل وعلا ان الله لا يحب الكافرين ولا يقال ايها الاخوه ان ابا طالب مصدق وان الايمان تعريف التصديق لان الايمان تصديق لكنه يتعدى الصلب الى العمل فالايمان الشرعي ليس هو مجرد التصديق لا بد يكون معه عمل علما ايها الاخوه ان من الفوائد ان العمل يسمى تصديق العمل يسمى تصديق كما بقوله صلى الله عليه وسلم العين تلزم الى اخر حديث ماذا قال في اخر الحديث قال الفرد يصدق ذلك او يكذبه تسمى الامل تصديقا الادره الثانيه والسائده الثانيه من صفات ابي طالب اهميه هذه الكلمه التوحيد والموت عليها والبعد ان ما يفرق بين المرء وبين هذه الكلمه خاصه عند الموت لا سيما يفرق المعاصي فان كثرتها قد تحيل بين العبد وبين لا اله الا الله وقد فسر بعوى السلف قول الله تعالى وحيل بينهم وغين ما يستهون كما فعل بأشيائهم من قبل فسروها بأن العزب إذا أراد أن يموت في حال بينه وبين لا إله إلا الله فإن أنتبه يا الأخوة إلى أن المعاطي لها أثر في حسن الخاتمة وسوئها وخطورة الشرك والموت عليه فأهمية الدعوة إلى التوحيد قبلها وبعد كل شيء الفائدة الثالثة من قصة أن نعلم أيها الأخوة أن الهداية بيد الله عز وجل طبعا حجب الله عنها الهداية لن تنفع معه أي قوة بشرية الفائدة الرابعة أبو طالب أيها الأخوة نصر الدين أكثر من كثير من المسلمين مجادل في هذا الأمر ولا صحيح من نصر الإسلام أيها الأخوة مثل أبي طالب في عهد المبي عليه الصلاة والسلام كان يفافع عنه مدافعة عظيمة فيأتي في بأس الأشياء في هذا ومع ذلك أيها الأخوة لم ينقل عن أبي طالب أنه استهزأ بالدين في يوم من الأيام ولم ينقل عنه أنه طعن في أهل الإسلام ولم يطعن في العلماء ولم يطعن في أهل الثديين ولم يسمهم وينجزهم بألقاب سيئة ومع ذلك لم ينفعه هذا كله لأنه لم يقل لا إله إلا الله ولم ينقاد لشرع الله مات على الشر وأبى أن يقول لا إله إلا الله فكان من اهل النار وليس هنا مجامله الرسول عليه الصلاه والسلام اكرم واحب الخلق الى الله ينهى عن الاستغفار لابي طالب فاين الذين يترحمون على اليهود والنصارى واين الذين ايها الاخوه لا يكتفون بالشرك والردى بل يسخرون ويستهزئون بالدين ويشاربون الاسلام واهله من الالمانيين وغيرهم كيف يترحم على مثل هؤلاء وكيف تقبل الكلمه الطيبه في حقهم والدفاع عنهم لا بد ايها الاخوه من قواعد هذه القصه ان نعلم ان من اصول الدين وقواعده البراءه من الشرك ومن اهل الشرك ايضا الفائده قائمه ايها الاخوه خطوره الحميه الجاهليه وهذا القضيه ايها الاخوه لها اثر عظيم الان في مجتمعاتنا شعرنا او لم نشعر والذي من منع هذا طالب من ان يقول لا اله الا الله ما السبب تقليده فقط لعدم مطلب منهم على شاكلته هل تريدون ان تعرفوا ماذا يقول ابو طالب له قصيده من اعذب القصائد طبعا ابو طالب شاعر فحل من اقوى شعراء العرب له قصيده تسمى بالنامي هذه القصيده اخترت منها بعض الابيات كي اسمعكم ماذا يقول يقول لامري لقد كن مث وجدا باحمد يعني ابن اخيه عليه الصلاه والسلام واخوته ذبا المحب المواصل فمن مثره في الناس اي موامل اذا قاده الحكام عند التفاهني حليم رشيد يصف النبي عليه الصلاه والسلام حليما رشيدا عادلا غير طائح يوالي الهه ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيأ بصبة تجر على أشياخنا في المحافل لكننا اتبعناه على كل حالة من الذهر جدا جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطنين سبحان الله قل هذا يعرف أبو طالب ولا يؤمن وماذا قال عائده يقول ولقد علمت بأن نبينا محمد وماذا قال من خيل اديان البريه دينا لون الملامه او حزار مثبت لوجدني سمح من ذاته مجيد هذا اثر التعصب الجاهل التعصب للقديمه التعصب للوطن التعصب للشد هذه اشياء اخوه قد تؤدي للانسان الى الكفر وانظر الى خطه ابي طالب اقول ايها الاخوه ان كثيرا من الناس لا يعطون هذه المساله قدرها فتجد مثلا على سبيل المثال السخريه هذا الانساب رجل يعرف الله ومن المسلمين واذا ذكرت له فلان فلانا هذا يقول يقول فلان يمذ لك نفسه قديمانا لكي يذل الجاهليه المصره ولو قال كل احد غير هذا ماذا يعني ان تسخر من فلان لان نسبه ليس مثلك اليس الجاهليه اليس هذا فعلا في الانساب هل يرضى المسلم بان يطلق عليه بانه جاهل ناخذ مثال اخر منكرات الزواج الزواجات وما يدخل بها من منكرات كثير من الصيادين يقول ما استطع ضغط وقت الاسره ضغط الواقع هذه جاهليه ما في شيء اسمه ضغط الواقع وضغط الاسره انت رب البيت يا اخي علم الناس اخبرهم ان هذا هو امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا تستجد يا اخي لهذه الضغوط من سمىها ضغوط انت الذي سميت هذا ضغوط وهذه امور يبتلي الله عز وجل بها بعض عباده من فوائد القصه هي الاخوه ثبوت الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا النوع من الشفاعات خاص ليس لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاص ايضا بابي طالب من بين سائر المشركين ومخصصا بعموم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم شفع لابن طالب فاستجاب الله شفاعته لكن ما نتيجه الشفاعه انه قصف عنه العذار فهو في ضحضاء من نار يغني دماغه مثل الله العافيه منه يلمسه او يطأ عليه رجله مثل الله العافيه ان الفائده نستافد من هذه القصه هي الاخوه خطوره صحبه السوء وجليس السوء حيث ان صحبه السوء جرت على ابي طالب مصيبه ابديه لا يمكن استدراكها وهي الموت الانكر اعلموا يا اخوه ان الجليس امره امر العظيم وصدق الذي قال قال إن الكلب وهو كلب تفع بالجنيس الصالح في قصة أصحاب الكهف كم مرة ذكر الكلب كثيرا وكلبهم باسط زراعه بسيط سيقولون ثلاثة وردعهم كلبهم بعض الناس يقول أنا أذكر في القرآن فخر لي الكلب بكر في القرآن قال بعضهم العلم ببركة الصحبة الطيبة لما صاحب تفيا آمنوا بربهم وزادهم الله هدى حصل له هذا الذكر الحسن في القرآن كم مرة ذكر الكلب عدة مرات في سورة الكهف لأنه رافق أولئك فان اخويا الاخوه لن نعدم خيرا من مجلده الجلوس فقط مع الصالحين فضلا عن البطوله معهم وتناول الحديث معهم وطلب العلم والدعوه الى الله ويكفي ايها الاخوه ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث صحيح انه قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل ينفع هذا الخطب ايضا وجوب العنايه بدعوه الاقارب حيث انه صلى الله عليه وسلم دعاه من اول يوم من البعث فعاش مع ابي طالب حتى اخر يوم فارق الحياه ياتيه عند الوفاه ويقول لا اله الا الله حرف حرف شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الشرخ ايها الاخوه كاد ان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام فلنك باصع نفسك على اثاره ان لن يؤمن بهذا الحدث اسف فلا تذم نفسك عليهم حسرات الرسول عليه الصلاه والسلام كان ساخر ساخر يتأثر, يتأثر،, يتأثر، تأثرا عظيما ان هناك استجابه هذا من شرفه ومستندا الى قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص عليهم عزيز عليهم عناصره حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من فوائد القصه ايضا ايها الاخوه عنايه الداعيه باغتنام الفرص في الدعوه الى الله حال المستغرب ايها الاخوه الذي بدا يشعر بالموت حال الضعف والضعيف ذا اذا يقبل من غيره ولذلك القبث قاتلهم الله النصارى اقوى وسيله عندهم للتنصير التنصير من خلال التقبيد من خلال الممذرات حتى الزواج يرسمون عليه صوره مريم وعيسى عليه الصلاه والسلام وطبعا هذا من الافتراء يعني ليست صوره هم لكن على كل حال انظروا الحرف في قضيه التقبيد لماذا اختاروا القب بالذات مريم لو قال له الطبيب افعل كذا ما, ي... ما اصلا ما يسأل انت لاحظ الان فيكم في كنز الونز اتفق هذا الطبيب يعطيك مجموعه من الادويه لما تشتري سعرها غالي لكن تخشى تقول له السعر غالي يعني انه ما صدك العلاج بشكل ماض فانت في حال الضعف لو كذب لك ادوي يزيدك ب1000 ريال ما ما تملك الا ان تاخذ الورقه تخذها حاله ضعف فالمريضه يهلكها في حال الضعف لذا يجب على الدائن ان يستغل الفرص انسان في حال الضعف حاله مرض لا بد ان ندعو ها الى الله زياره المريض زياره السجون ترى السجين اخو حاله حاله ضعف كثير من السجناء يسقون في السجن لماذا لانه يشعر بالضعف والهوان بالسجن فيقضي كثيرا اكثر مما لو كان خارج السجن ايضا زياره من يعني يعلم مثلا انه اصيب بمصيبه بعض الناس ينكسر مثلا في قضيه تجاريه كما يقول ان انكسر هنا يعني خسر اموال فأنت للهب إليه تجد عنده رعب شديد وعنده اشتياج للآخرين فتستغل هذا الرعب وهذه الحاجة بزرع الكلمات الطيبة وتحديد الدين إلى مثل هذا الرجل وهذا من ثق الدعوة إلى الله وله الفوائد أيضا شرط الكفار قات لهم الله على إذقاء الناس كفارا وحرطهم على إغلال المأمنين يعني ما الزائد هل في يجنيها أبو جهل شارك اشغاله واولاده جلس عند ابي طالب ليتأكد انهم يموت على الكفر يا اخي ما شغلك هذا يا ابا جهل انظر يا ابو هذه القضيه ليست خاصه بابي جهل حتى تدرك ان الكفار اعداء قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاع ماذا يستفيد الكافر اذا فز مسلم لا يستفيد هذا هدف الكافر الكافر كان على ربه ظهيرا مجرم الكافر لا بد ان يظلم لان من من استفاد بالشفر لا بد ان يكون ظالما لان القضيه يظهر يعني لا بد ان الناس تميز سلازم بين الصفر والضم قال تعالى والكافرون هم الظالمون متقضا يكفر يكون يهودي نصراني يكفي ان نسميه ظالما وهذا واضح ايها الاخوه منازمه المشركين اللي ابي طالب ذكر عند وفاته والناس اليوم يجهلون هذا الامر عند السفار في سنن نظن ذهن وهي يظنون لثغاذتهم سطحيه عقولهم ان الخصاره يحبون لنا الخير وهذا امر لا ينطلي على من تبصر في نصوص الكتاب والسنه الفائده 11 من قصص وفات ابي طالب ضعف الانسان وفقره الى الله وحاجته الى هدايه الله ورحمته فابو طالب رجل شجاع وشاعر ونصر الدين وعنده من الاخلاق ما كان يعجب عنها كثير ممن كانوا في عصره ومع ذلك ما استطاع ان يتخلص من مخادعه الشيطان لان الضعف البشري لا يمكن ان يجبر الا بقوه من الله عز وجل يلجا اليه سبحانه وتعالى في طلبها فياتيها الله تبارك وتعالى من يشاء الفائده الثانيه عشق اهميه الموت على الهدايه والاكثار من الدعاء يا مصلي بالقدوس صدق بالله دينك فترون يا رخوا نتيجة أبي طالب رغم ما بذله من جهود لكن ما كنت على الكفر ونحن اليوم والله الحمد نعرف نعمة الإسلام ونعرف القرآن ونعرف السنة ونعرف حق الله فنعض يا رخوا على هذه الألعلى القضية في النواد ونعرف أن أعظم نعمة علينا هي نعمة الهداية وهي بيد الله سبارك وتعالك الفائدة الثالثة عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه موت عمه ابي طالب كان يحزنه موت عمه ابي طالب ولم يحزن صلى الله عليه وسلم لموت كافر مثل ما حزن لموت عم ابي طالب لكن هل حزن النبي عليه الصلاه والسلام لان سيفقد ابا طالب او ان حزن تحسرا لان ابي طالب لم يموت على الاسلام الرسول صلى الله كان يرجى ان يسلم ابو طالب فقط ما تحسر لانه مات وهذا أيها الإخوة نفس الله العافية يعني من تأمل في هذا الأمر أدرك إلى أي مستوى وصل بعض المسلمين من افترحهم على الكفار والحزن لموتهم يقول الشيخ ابن عثمين حفظه الله يقول يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم يعني الكفار بالإحداث أو غيرهم لأن المؤمنين يفرحون بموتهم الشيخ يقذر طاعدة لأنه نفرح لماس اليهودي والنفراني لان المؤمنين يصرحون بموته بل لو كان عندهم القدره والقوه لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله هذا كلام الشيخ محمد بن تيميه رحمه الله الفائده الرابعه عشر كان ابو طالب يعرف معنى لا اله الا الله ولذلك ابى ان يقولها ما يضره ان شب الرسول ان صنع شبا جديده لو جامل في حاله الضعف صلى الله عليه واله لا اله الا الله ما قالها لان كان يعرف ما معنى لا اله الا الله يعرف ان لا اله الا الله تعني الانقياد تعني العمل تعني الصلاه تعني الذكاه تعني اذا نزل امر الله لم يبقى امر للبشر تعني اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شيء ما في مجال ابحث عن هذا النهي هل ممكن ان افعل او لا افعل هذه القضية هي قضية الانقياد لله عز وجل كانت راضحة تماماً عند الكافر أبي طالب ومع الأسف الشديد كثير من من ينطقون بلا إله إلا الله اليوم لا يعرفون معناه لا يعرفون أنها تعني الانقياد تعني الطاعة تعني حب الله وحب كل ما يشبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن أيها الأخوة مع الأسف الشديد أبو طالب في هذا الباب أعلم من كثير من المسلمين الذين يجهلون معنا لا إله إلا الله ومن الخوائد أيضاً قرد على من زعم إسلام عبد المطلب لأنه قال هو على ملة عبد المطلب علماً بأن ذعب الطوائث المنحرفة الضالة من المشركين وهم ينتسبون إلى الإسلام لأنهم يغلون في آل البيت قالوا أن هذا طالب مات على الإيمان التحريف عندهم فهش ممكن أحدهم يتكب بس أي حديث يقول هذا الحديث هذا الدليل لأنهم ليس عندهم مستنق وليس عندهم مستنق فقد يرجعونها اليها فهم يقولون ان ابا طالب مات على التوحيد حتى لا يكون احد من اهل البيت مات على الكفر وما يضر ايها الاخوه وما يضر الله عز وجل ان يهلك كل احد قريبا او بعيدا من رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا كان كافرا ولو كان يعني فيه احد فتنفعه قضيه اهل البيت لا نفع ابي لهب لا نفع ابا لهب الذي يلعن الى يوم القيامه ثبت اذا ابي لهب ما سب ولذلك قال بعض الشعراء في مسألة الآل قال آل النبي لهم أصحابهم من الذين حتى قال في البيت الثاني لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاق أبي لهبي يعني ذا قلنا صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وسلم وآله معنا أن هنا نترحم على أبي طالب وأبي لهبي وهذا لا شك يا الأخوة أنه لا يتأثر بحالة من الأحوال أن يقال إن أبا طالب مات على الإسلام هنا يرخوا إشكال في قصة أبي طالب هذا الإشكال أشكل على البعض قالوا كيف يحرق النبي عليه الصلاة والسلام على إسلام أبي طالب فهل ينفعه الإسلام وقد حضره الموت والله عز وجل قد صرر في كتابه قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتبعونه من فريق فاولئك يغفر الله عليهم وكان الله علي حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعددنا لهم عذابا مهينا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما في الترمذي وغيره ان الله يقبل توبه اد ما لم يغرغر فإذا وصل الى حاله الاحتضار لا يقبل منه توبه فما الجواب الجواب, الجواب اي له من وجهين الوجه الاول ان يقال معنى حضرته الوفاه في قول الراوي وهو المسير رضي الله عنه في قوله لما حضرت ابا طالب الوفاه قال قال بعض اهل العلم اي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل اي باب وهذه الاجابه رائعه لان كلمه حضر الموت معناها هو المعنى الشرعي الذي يعني عدم قبول التوبه والجواب الثاني هو الاحسن وهو أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب إن هذا خاص بأبي طالب وهذا الجواب يعني يرجحه بعض أهل العلم من الإسكالات أيضا في قصة أبي طالب أن بعض العلماء قالوا يسمى تلقين الميت دون قولك قل لا إله إلا الله قال بعض العلماء إذا أسيت إلى إنسان يشفظر فلا تقول له قل لا إله إلا الله لكن قل مثلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تقول له تأمره لأنه مع الضجر وشعوره بنزول الموت وانتزاع الروح قد يعني يضجر منك فيقول لا وقد ذكر هذا بعض الفقهاء وهذا يعني قد حصر فعلا أن بعض الناس عند الموت يحصل له ضجر شديد لا يطيق أحد فقط يقول اخرجه من عندي لشدة ما يجد نفس الله العافية ونفس الله حسم الختام لنا ولكم جميعا وهذا الحديث فيه قل لا إله إلا الله قل فهل هذا يتعارض مع هذا أجاب بعض العلماء قالوا إن هذا كافر هذا ليس مسلما يعني المسلم هو الذي سخشى أن يقوله لكن الكافر لو قال لا ما تغير فيه هو أصلا باطن على كفره لكن لو قال لا إله إلا الله لا انتقل من الكفر إلى الإسلام وهذا جواب جيد ننسقل على النقطة الثالثة وهي آية يخطئ في تهمها كثير من المسلمين هذه الآية هي قوله تعالى ووجد كظال لنت هدى هل الهدايه من الضلال هنا بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام هل هذه هي الهدايه من الضلال الذي وصف به الكفار والمعاندين والفجر لا لكن على الاسف بعض المسلمين لانهم لا يقرؤون التفسير يظنون ان هذه الايه تعني هذا المعنى الفاسد يقول الامام الشنقيطي رحمه الله في قول تعالى وجدك ضال لم فهذا قال اي ذاهبا عما علمك من العلوم قلت لا تدرك الا بالوحي ومن هذا المعنى قوله تعالى في معنى الضلال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يعني لا يغيب عن الله عز وجل المعنى الذي هو مقتضى هذه الايه فقوله ايضا تعالى لا يضل ربي اي لا يذهب عنه علم شيء كان ما كان وقوله ايضا سبحانه وتعالى ان تضل احداهما تذكر احداهما الاسره بالنسبه للمراه اذا شهدت لماذا كانت شهاده الرجل تعد شهادتي لان انثى ربما نسيت المراه وذهب يعني استحضارها لما شهدت عليه فتشهد الاسره قال تعالى ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاسره وكذلك في قوله تعالى عن اولاد يعقوب ان اذانا في ظلال النبي فهل اولاد يعقوب يصفون اباهم بظلال لا يصفون بانه غاب عنها المعنى الذي يلمحون إليه فمعنى الظلال في قوله تعالى ووجد كظالا فهذا الذهاب عن حقيقة الشيء وليس المقصود من الظلال في الدين ومما يؤكد طحة هذا قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا المسألة هو المقطة السابعة هل الهادي من اسماء الله ولا المشكله ان عندنا هناك كثير اسمهم عبد الهادي وفي اسر اسمها ايضا ال ال عبد الهادي هذا الاسم يا الاخوه ورد بصيغه الفعل يعني ان الله يهدي او يهدي الله اما ان الله الهادي هو الهادي ما ورد في لا في القران ولا في السنه ورد في قوله تعالى وان الله لهادي الذين امنوا الى الصراط المستقيم لكن هذا لا يقوى على تسميه لله عز وجل اسم الهادي ورد ايضا في سوره الفرقان وكفى بربك هاديا ونصيرا لكن اسم الهادي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه فالعلم يقولون انه ليس من اسماء الله لكن انبه يا الاخوه ان القاعده في الاسماء هي التوقيف يعني اي اسم لله لا بد ان يوجد عندنا لفظ في الكتاب والسنه يدل على تسميه أما الفعل فقط ما يدل على الاسم مثل الله عز وجل من أفعاله أنه يمكر بمن مكر مثلا فلا يقال عن الله الماكر الله عز وجل يصنع كما قال تعالى صنع الله الذي أثقن كل شيء ما نقول إن الله من أسماءه الصانع الله عز وجل يريد ما نقول إن الله هو المريض إلى آخره وعلى كل حال ورد اسم الهادي عند الترمذي رحمه الله وأظن أيضا روال حديث بن ماجر في حديث البخاري الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أثما من أحصاها دخل الجنة جاء في رواية السرمذي أن الراوي أحصى ذكر تسعة وتسعين أثما وسردها سردا وحديث موجوده جمع السرمذي وذكر منها الهادي فلعل الذين يسموا للهادي اعتمادا على هذا الحديث والحديث لا يرصح ممن ضعف شيخ الإسلام بن فيمير رحمه الله وله علا الكثيرة وضعفها حافظ بن الحجر وهو حديث لا يقوى أبدا بعضهم قال إنه مدرج من إدراجات الوليسة بالمسلم وعلى كل حال ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الثامنة الهداية بين الله والناس اعلموا أيها الإخوة أن الهداية نفعها للناس وليس لله يعني بعض الناس إذا هفزا كأنه يشعر أن نخدم شيء للناس الله سبحانه وتعالى في غير في ذنعنا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الشميس وجاء في الحديث فقدتي عند مسلم قوله تعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا قربي فتصابوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانكم وجنكم كانوا على اتى قلب رجل واحد يعني في هدايه اكثر من كده قال قال سبحانه تعالى كانوا على اتى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي ايها والله عز وجل يقول من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها النقطه الخامسه شبهه وجوابها هذه الشبهه اشرنا اليها قبل قليل وهي قول كثير من المسلمين ان الله عز وجل لم يهدينا بعد انتم الحمد لله يقول اهتديتم وتصلون يعني فيكم خير وكذا احنا ان شاء الله نعلم ان الحق بكم في المستقبل يا قضيه ما ترتب تنحق لي على راحتك لا الهدايا اعطيت اسبابها ولذلك اجاب عليه في اول جواب كان يقال ان اسباب الهدايه اعطيتها وقدرت عليها فتن تهتدي والله عز وجل يقول كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم ولذلك الهدى من الله عز وجل يكون نتيجه طلب الهدايه من المخلوق كما ذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر ان تلك الهدايه فاستسلم امرين هدى من الله واهتداء من المحفوظ النقطه ال10 نعمه الهدايه اقول ايها الاخوه ان الله عز وجل يقول قل بفضل الله ورحمه فبذالكه فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونحن والله يا اخوه في نعمه عظيمه جدا جدا مهما احصينا هذه النعمه لن نستطيع نعمه الايمان بالله ونعمه الصلاه وادائها في المساجد ونعمه اقامه الشعائر والله يا اخوه الساعه لا احد يقول بيننا وبيننا فلماذا الانسان ايها الاخوه يقصر في قصه هذه الحياه الدنيا لانه ياتي يوم والله ما يستطيع الانسان ان يفعل بعض الطاعه حدثنا ايها الاخوه بعض الاخوه الذين التقفوا ببعض من يسكن في الدول الشيوعيه التي كان فيها مسلم هل تصدقون يا اخوه ان حيا كاملا بل يعني بيوت كثيره تصل كثير المئات ما عندهم الا مصحف واحد يقطعونه ورقه ورقه وكانوا إذا شعروا أن هناك تختيفاً من قبل الشيوعيين يهدمون الجدار ويضعون المصحف فيه ثم يرجعونه في المكان خوفاً على المصحف فالمصحف متقطعة فالآيات يكتبونها على الجدران أقول أيها الأخوة هؤلاء حيلة بينهم وبين هذه الطاعات وبما أكد لي أيضاً أحد المفتي في بعض هذه البلدان أكد لي تختيه وقد فجل 21 سنة حتى يعني حاله صارت عديدة بعد السبين كان بجانبي واراد ان ياكل فاكل انا اكل قليلا حتى الطفل ما ياكل يعني ياكل اكثر من 10 مرات فقلت له لماذا لا تاكل قال لقد ضاقت معدتي في سن 21 سنه 21 سنه انا لا اتوقع الاكل اكثر من هذا لو اكلت اكثر من هذا يقول لم استطعت ان اهدى هذا هذا التعذيب الذي حصل لاوانائك نسيته انه شيء بينهم اي اخره بين كثير من الطاعات وان كان لا يقال ان الانسان يعني ممكن في مكان ما يعبد الله فيه الله عز وجل يعبد في كل مكان الله سبحانه وتعالى كما قال وهو الله في السماوات وفي الارض يعني هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الارض فالانسان يعبد الله على السراء والضراء على اي حال لكن هذه النعمه لماذا نستغلها ايها الاخوه لماذا نستغلها هل الشاهد يراه من قصص ذلك المفتي وقومه من تلك البلاد ان يعني يكون جاء بعض الاقباد من يثبت عليه انه صلى ركعتين يقتل مباشره بدون تحتيه يقتل ياخذ ركعتين يصليها في بيته ويقتل فنحن اليوم ايها الاخوه في نعمه في نعمه عظيمه نؤدي الشعائر ولا احد يمنعنا ايها الاخوه من الشعائر لذلك يعني هل تريدون ان نصل الى مرحله الموت الانسان اذا وصل اليها لا ينفعه شيء ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام انه مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر قال ابو ارواقه هنا بن فلان قال عليه الصلاه والسلام والله لا رجعتي لا ركعه ثانيه احب الى هذا من بقيه دنياتي انسان يسلم بس يقول صلى ركعتين يرجع للحظه نحن الان يا اخوه في نعمه نعمه الهدايه نعمه الصلاه فينبغي ايها الاخوه ان نعرف هذه النعمه وقد عرفها المؤمنون الصادقون حتى الله عز وجل عن اهل الجنه انهم قالوا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وجاء في حديث أبي فريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكر وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني وعرف الصحابة رضي الله عنهم فضل الهدايا فكان مما ينشدون له ثم أنشيد لها معنى لها قيمة ليست تافية فكانوا يقولون والله لولى الله مهفدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كانوا يعرفون نعمة الهداية ويعرفون قجرها وأخيرا أيها الإخوة أن أهمية الحرق على هداية الناس وما المطلوب منا أهمية الحرق أيها الإخوة على هداية الناس هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين وأثبائهم من الناس أجاعات الصادقين والعلماء الناصحين قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا انك رافع نفسك على اثارهم الا من يؤمن بهذا الحديث بهذا الحديث اسف وقال سبحانه وتعالى فلا تجهد نفسك عليهم حسرات هذا دليل إيه؟ دليل ان ان النبي عليه الصلاه والسلام كان فعلا حريصا اشد الشرف على هدايه الناس اما مهمتنا ايها الاخوه فليست هي هدايه الناس بعد هذا الكلام عن الهدايه لا يظن احد ان مهمه واحد منا ان الناس يهتدون لا هذا من اثار المهمه ان مهمتنا ايها الاخوه الجلاء نبلغ الناس نقيم الحجه عليهم ثم بعد ذلك لا يسالنا الله عز وجل الا عن انفسنا يجب علينا ايها الاخوه ان نعمل اننا مبلغون ساعون في هدايه الناس ليس علينا الهدايه وليست مطلوبه منا ليس اليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وكثير من النصوص فيها الاخبار تبين ان مهمه الرسل عليهم الصراط والسلام وعلى راسهم رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اكبر مهمه وليس عليهم الا البلاغ قال الله تعالى ان عليك ان البلاغ فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ وقال تعالى ولو شاء ربك لا امن من في الارض كلهم جميعا فانس تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال تعالى وان تولوا يعني القضيه الان ان الانسان يذع والمدعو يتولى ما الذي يحصل الانسان قد يحصل عنده رد فعل ضعيف لا اسمع هذه الايه فانت ولو فانما عليك البلاء الحمد لله تمت مهمتك والايات ايضا الاخوه كثيرا جدا في هذا الباب واخيرا نسال الله تبارك وتعالى ان يهدي قلوبنا وان يصلح اعمالنا والا يجعل فينا ضاللا الا هداه وان يبصرنا بعيوبنا وان يجعلنا من الدائين الى الحق الدائين الى الهدى على وظيره انه على كل شيء قدير واساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واهلك الكفره والكافرين اللهم عليك باليهود والنصارى وكل عدو للاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل قلوبنا مطمئنه بهدايتك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واعذنت للاخوه عن اجابه الاسئله والدرس القادم باذن الله سيكون بعنوان الاستعاده واحكامها سندخل باذن الله اكثر الاحكام المتعلقه بالاستعاده سواء في العجازات او في غيرها نسال الله عز وجل ان يزيدنا واياكم من فضله والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد